بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ينك آيات الكتاب الحكيم هدًا ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم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 ناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذ هوزأ اولئك لهم عذاب مهين واذا تتلى عليه مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنَيْهِ قِرَا فَبَشِّرْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَّعِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا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 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ